الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك روس الآي والحضر مرسل يوافق ما في الحز في الداعي واتقوني تسألني تؤتوني كذا اخشوني معولا وأشركتمون الباد تخذون قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصنا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعن على تلاقي التنادي عباد التقوط ما دعاء ذو وحده معتم دونني فلا واتان لمل يسر وصل وتمت الأصول وتمت الأصول بعون الله درا مفصلا